المستنبطه من قوله تعالى ومن اعلم ممن منع مساجد الله ايوكا فيها اسمه وسعى في خرابها وبينا منها ما شاء الله ولنكمل اليوم في هذه الحلقه ما تيسر من فوائد هذه الايه واحكامها فمن فوائدها ان الذكر اي الله عز وجل يكون ذلك فيسمى، وذلك يقتضي أن نكون باللسان، وذكر الله سبحانه وتعالى يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. أما ذكر الله بالقلب فإن يكون الإنسان متفكرا متأملًا في آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظيم الدال الدالة على عظيم سلطانه. وما تقتضيه رحمته وحكمته وأما الذكر بالقلب فهو يتناول كل قو كل قول يقرب إلى الله عز وجل من قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والعمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وغير ذلك من كل قول يقرب إلى الله عز وجل وأما الذكر بالجوارح فيشمل كل فعل يتقرب به الإنسان إلى ربه كالوضوء والغسل والصلاة والصوم والصدق وغير ذلك من أفعال أجواله ومن فائدات وأحكامها أن عمارت المساجد إنما هي بذكر الله عز وجل وما يفعل فيها من الطاعة بقونه أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها والساوي في خرابها كما يشمل منع ذكر الله تعالى فيها فإنه يشمل أيضا الخراب الحسي وذلك بهدمها حتى لا يقام الذكر في هذه البقعة ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها البشرى للمؤمنين أن هؤلاء الذين نسلطوا على المؤمنين بمنعهم من مساجد الله أن يذكروا فيها اسم الله سوف تكون العاقبة عليهم أي على هؤلاء المتسلطين المانعين لقوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين وهذه العاقبة تؤيدها آية أخرى مثل قوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وقال موسى لقومه يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يولثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المتسلطين على عباد الله بمنعهم من مساجد الله أن يذكروا في اسم الله سينمهم عقوبتان رقوبة في الدنيا وهي الخزي أي الذل والعار وعقوبة في الآخرة وهو وهي العذاب العظيم ومن فائد الآية وأحكامها التحرير من هذا العمل أعني منع مساجد مساجد الله أن يذكر في اسمه بأن الإنسان سوف يعاقب مرتين مرة في الدنيا ومرة في الآخرة كما ذكر الله تعالى في هؤلاء ثم قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إِنَّ الله واسع عليم لله المشرق والمغرب أي له كل شيء لأن كل شيء فهو إما مشرق وإما مغرب فمغرب قول يكون مشرق من آخرين وهكذا فلله المشرق والمغرب فأينما تولوا أي تتجهوا فثم وجه الله حيث هناك وجه الله عز وجل إن الله واسع عليم واسع أي محيط بكل شيء وواسع الصفات واسع الهبات واسع الفضل عليم بكل شيء فالله تعالى يبين في هذه الآية أنه تعالى محيط بكل شيء و أن الإنسان مهما تولى فإن الله تعالى محيط به عالم به. هو الاستفادة من هذه الآية قواعد كثيرة منها عموم ملك الله عز وجل لقوله ولله المشرق والمغرب ومنها أن هذا العموم لا يتعتى لأحد سوى الله. لقوله ولله المشرق والمغرب فإن تقييم الخبر يفيد الحصر كما قرر ذلك علماء البلاغة ومنها المفاعد هذه الآية وأحكامها أن الإنسان مهما تولى واتجه إلى شيء كثم وجه الله واختلف المفسرون في المراد في المراد وجه الله هنا هل هو وجه الله؟ الذي هو صفة من صفاته أو أن نراد الجهة فإن الوجه يأتي بما على الجهة فيقال وجهه ووجه وجهه كما يقال سافر فلان إلى هذا الوجه أي إلى هذه الجهة على قولي والآية تحتملهما جميعا ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان إذا صلى إلى جهة مجتهدا معتقدا أن هذه الجهة هي القبلة فإن صلاته تصح لقوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله ومن فرائط الآيات الكريمة إثبات وجه الله سبحانه وتعالى والواجب إجراء الآيات على ظاهرها وأن, وأن يعتقد المرء أن لله سبحانه وتعالى وجها حقيقيا يليق بجلاله وعظمته ولا يماثل أوجه المخلوقين وهكذا بقية صفاته كالجدين والعينين فإن الواجب على المؤمن إثبات ذلك على حقيقته لكن بدون المكيفة أي بدون أن يتصور له كيفية معينة لأنه مهما بلغ الإنسان في التخيل فإن الله سبحانه وتعالى أعظم مما يتخيله. ومن غير تمثيل فلا يجوز أن يعتقد الإنسان أن يتصور أن وجه الله تعالى كأوجه المخلوقين لأن الله ليس كمثيل شيء وهو السميع البصير ومن فوائد لا تكرمه وأحكامها إثبات ساعات الله عز وجل أي ساعة علمه ويحاطته بكل شيء وذلك أن كل الأشياء بالنسبة إليه تعالى صغيرة كما قال الله تعالى يوم نطل السماء فطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين وقال الله تعالى وما قدر الله حق قتله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ومن فائدها أي, أي فوائد هذه الآية وإحكامها إثبات العلم لله عز وجل وعلمه تعالى محوظ بكل شيء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور ولقد خلق من الإنسان ونعلم ما توسفس به نفسه ومن فائدة وإحكامها وجوب الحذر من مخالفة الله عز وجل لترفع عوامره أو فعل نواهيه لأنه عالم بس سبحانه وتعالى بذلك وعلمه بذلك يقتضي الحذر من مخالفته نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص له والمتابعة لرسوله وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته